ديوان اللزوميات لشاعر ا ل ف ل ا س ف ة وفيلسوف الشعراء أ ب ي العلاء المعري ق ل الفضل في أ و ط ا ن ه م غرباء تشذ و ت م ا ى عنهم القرباء فما سبئ ا ل ر ا ح ة الكميت ل ل ذ ة ولا كان منهم للخراد سباء وحسب الفتى من ذله العيش أ ن ه يروح ب أ د ن ى القوت وهو حباء إ ذ ا ما خبت نار ا ل ش ب ي ب ة ساءني ولو نص لي بين النجوم خباء أ ر ا ب ي ك في الود الذي قد بذلته ف أ ض ع ف إ ن أ ج د ى لديك رباء وما بعد مر الخمس ع ش ر ة منصبا ولا بعد مر ا ل أ ر ب ع ي ن صباء أ ج د ك لا ترضى العباءه م ل ب س ا ولو بان ما ت ز د ي ه قيل عباء وفي هذه ا ل أ ر ض الركود منابت فمنها علندى ساطع وكباء تواصل حبل النسل ما بين آ د م وبيني ولم ي و ص البلامي باء ت ت ا ئ ب عمرو اذ ت ت ا ئ ب خالد بعدوى فما أ ع د ت ن ي ا ل أ ب ا ء وزهدني في الخلق معرفتي بهم وعلمي ب أ ن العالمين هباء وكيف تلافي الذي فات بعدما تلفع نيران الحريق أ ب ا ء إ ذ ا نزل المقدار لم يكل القطا نهوض ولا للمخدرات إ ب ا ء وقد نطحت بالجيش رضوى فلم تبل ولز برايات الخميس قباء على الولد يجني والد ولونهم ولاه على أ م ص ا ر ه م خطباء وزادك بعدا من بنيك وزادهم عليك حقودا أ ن ه م نجباء يرون أ ب ا القاهم في مؤرب من العقد ظلت حله ا ل أ ر ب ا ء وما أ د ب ا ل أ ق و ا م في كل ب ل د ة إ ل ى المين إ ل ا معشر أ د ب ا ء تتبعنا في كل نقب ومخرم منايا لها من جنسها نقباء اذا خافت ا ل ا س د الخماس من ا ل ض ب ا ء فكيف تعدى حكمهن ظباء تكرم أ و ص ا ل الفتى بعد موته وهن إ ذ ا طال الزمان هباء و أ ر و ا ح ن ا كالراح إ ن طال حبسها فلا بد يوما أ ن تكون سباء يعيرنا لفظ المعره أ ن ه ا من العر قوم في العلا غرباء ف إ ن إ ب ا ء الليث ما حل أ ن ف ه ب أ ن محلات الليوث أ ب ا ء وهل لحق التثريب سكان يترب من الناس لا بل في الرجال غباء هم ضاربوا اولاد فهر و ج ا ل د و ا على الدين إ ذ وش الملوك عباء ضرابا يطير الفرخ عن وكر أ م ه ويترك درع المرء وهي قباء وذو نجب إ ن كان ما قيل صادقا فما فيه إ ل ا معشر نجباء هل الدين إ ل ا كاعب دون وصلها حجاب ومهر معوز وحياء وما قبلت نفسي من الخير ل ف ظ ة و إ ن طالما فاهت به القطباء ت ف ز ع أ ع ر ا ب ي ة إ ن ج ر ت لها نواعب يستعرضنها و ض ب ا ء وما ا ل أ ر ب ا للحي إ ل ا م س ف ة على أ ن ه م في أ م ر ه م أ ر ب ا ء تعادت بنو قيس بن عيلان بالغنى ف ت ا ب و ا ك أ ن العسجد ت ل ب ا ء ولولا القضاء الحتم أ خ ب ي واقد ولم يبن حول الراقدين خباء وعادوا إ ل ى ما كان إ ن جاد عارض ر أ و ا أ ن رعيا في البلاد رباء يبيئون قتلاهم ب أ ك ث ر منهم وان قتلوا حرا فليس يباع أ ر ا ئ ي ك فليغفر لي الله زلتي بذاك ودين العالمين رياء وقد يخلف ا ل إ ن س ا ن ظن عشيره و إ ن راق منه منظر ورواء إ ذ ا قومنا لم يعبدوا الله وحده بنصح ف إ ن ا منهم براء س أ ل ت رجالا عن معد و ر ه ب ه وعن سبا ما كان يسبي ويسبا فقالوا هي ا ل أ ي ا م لم يخل صرفها مليكا يفدى أ و تقيا ينبا أ ر ا ف ل ك ما زال بالخلق دائرا له خبر عنا يصان ويخبا فلا ت ط ل ب الدنيا و إ ن كنت ناشئا ف إ ن ي عنها ب ا ل أ خ ل ا ء أ ر ب ا وما نوب ا ل أ ي ا م إ ل ا كتائب تبث ش ر ا ي ا أ و جيوش تعبا بني الدهر مهلا إ ن ذ م م ت فعالكم ف إ ن ي بنفسي لا م ح ا ل ة أ ب د ا متى يتقضى الوقت والله قادر فنسكن في هذا التراب و ن ه د أ تجاور هذا الجسم والروح ب ر ه ة فما برحت ت أ ذ ى بذاك و ت ص د أ ي أ ت ي على الخلق إ ص ب ا ح و إ م س ا ه وكلنا لصروف الدهر نساء وكم مضى هجري أ و مشاكله من المقاول سر الناس أ م س ا ء تتوى الملوك ومصر في تغيرهم مصر على العهد و ا ل أ ح س ا ء أ ح س ا ء خسست يا أ م ن ا الدنيا فافن لنا بن الخسيسه اوباش اخساء وقد نطقت باصناف العظات لنا وانت فيما يظن القوم خرساء ومن لصخر بن ع م ر إ ان جثته صخر وخنساءه في السرب خنساء يموج بحرك والاهواء غالبه ة لراكبيه فهل للسفن إ ر س ا ء إ ذ ا تعطفت يوما كنت ق ا س ي ة و إ ن نظرت بعين فهي شوساء إ ن س على ا ل أ ر ض تدميها مهائحن منها إ ذ ا دميت للوحش أ ن س ا ء فلا تغرنك شم من جبالهم وعزه في زمان الملك قعساء نالوا قليلا من اللذات وارتحلوا برغمهم ف إ ذ ا النعماء ب أ س ا ء إ ن ا ل أ ع ل ا ء ان كانوا ذوي رشد بما يعانون من ز ا ء أ ط ب ا ء وما شفاك من ا ل أ ش ي ا ء تطلبها إ ل ا ا ل أ ل ب ا ء لو طلف ا ل أ ل ب ا ء نفر من شرب ك أ س وهي تتبعنا ك أ ن ن ا لمنايانا أ ح ب ا ء إ ن مازت الناس أ خ ل ا ق يعاش بها ف إ ن ه م عند سوء الطبع أ س و ا أ و كان كل بني حواء يشبهني فبئس ما ولدت في الخلق حواء بعدي من الناس برء من سقامهم وقربهم للحجى والدين أ د و ا ء كالبيت أ ف ر د لا أ ب ط ا ء يدركه ولا سناد ولا في اللفظ إ ق و ا ء نوديت ه الويت ه تنزل لا يراد أ ت ا سيري لوى الرمل بل للنفت الواء وذاك أ ن سواد الفوض غيره في غ ر ة من بياض الشيب أ ض و ا ء إ ذ ا نجوم قتير في الدجى طلعت فللجفون من ا ل إ ش ف ا ق انواء أ ك ف ئ سوامك في الدنيا م ي ا س ر ة و أ ع ر ض ا عن قواف الشعر تكفئها إ ن ا ل ش ب ي ب ة نار إ ن أ ر د ت بها أ م ر ا فبادره إ ن الدهر مطفئها أ ص ا ب جمري قر ف ن ت ب ه ت له والنار تطفئ ضيفي حين أ ط ف ئ ه ا أ ل ق ى عليها جليسي في الدجى حمما فقام عنها ب أ ث و ا ب يرفئها قد حجب النور والضياء و إ ن م ا ديننا رياء وهل يجود الحياء ن ا س ا منطويا عنهم الحياء يا عالم السوء ما علمنا أ ن مسليك أ ت ق ي ا ء لا يكذبن م ر ء جهول ما فيك لله أ و ل ي ا ء ويا ب ل ا د مشى عليها أ و ل و افتقار و أ غ ن ي ا ء إ ذ ا قضى الله بالمخازي فكل أ ه ل ي ك أ ش ق ي ا ء كم وعظ الواعظون منا وقام في ا ل أ ر ض أ ن ب ي ا ء فانصرفوا والبلاء باق ولم يزل داؤك العياء حكم جرى للمليك فينا ونحن في ا ل أ ص ل أ غ ب ي ا ء تعالى رازق ا ل أ ح ي ا ء طرا لقد وهت ا ل م ر و ء ة والحياء و إ ن الموت ر ا ح ة هبرزي أ ض ر بلبه داء عياء ومالي لا أ ك و ن وصي نفسي ولا تعصي أ م و ر ا ل أ و ص ي ا ء وقد فتشت عن أ ص ح ا ب دين لهم نسك وليس لهم رياء ف أ ل ف ي ت البهائم لا عقول تقيم لها الدليل ولا ضياء و إ خ و ا ن ا ل ف ط ا ن ة في اغتيال ك أ ن ه م لقوم أ ن ب ي ا ء ف أ م ا هؤلاء ف أ ه ل مكر و أ م ا ا ل أ و ل و ن ف أ غ ب ي ا ء ف إ ن كانت تقابلها وعيا ف أ ع ي ا ر ا ل م ذ ل ة أ ت ق ي ا ء و أ ر ش د منك أ ج ر ب تحت عبء تهب عليه ريح جربياء وجدت الناس كلهم فقير ويعدم في ا ل أ ن ا م ا ل أ غ ن ي ا ء نحب العيش بغضا للمنايا ونحن بما هوينا ا ل أ ش ق ي ا ء يموت المرء ليس له صفي وقبل اليوم عز ا ل أ ص ف ي ا ء أ ت د ر ي الشمس أ ن لها بهاء ف ت أ س ف أ ن يفارقها ا ل إ ي ا ء أ ر ا ه م يضحكون إ ل ي غشا و ت غ ش ا ن المشاقس والحظاء فلست لهم وان قربوا اليفا كما لم تاتلف ذال وضاء اسيت على الدواء بان علاها نهاري القميص له ارتقاء لعل سوادها دنس عليها و إ ن ق ا ء المسن له نقاء ودنيانا التي عشقت و أ ش ق ت كذاك العشق معروفا شقاء س أ ل ن ا ه ا البقاء على أ ذ ا ه ا فقالت ع ن ك م حضر البقاء بعاد واقع ف م ت ا ل ت د ا ن ي وبين شاسع فمتى اللقاء ودرعك إ ن و ق د ك سهام قوم فما هي من ردى يوم وقاء ولست كمن يقول بغير علم سواء منك فتك واتقاء فقد وجبت عليك ص ل ا ة ظهر إ ذ ا وافاك بالماء السقاء لقد أ ف ن ت عزائمك الدياجي و أ ف ر ا د الكواكب أ ر ت ق ا ه فيا سربي لتدركنا المنايا ونحن على ا ل س ج ي ة أ ص د ق ا ء أ ر ى جرع ا ل ح ي ا ة أ م ر شيء فشاهد صدق ذلك إ ذ تقاء مالي غدوت كقافي ر ؤ ب ت ه قيدت في الدهر لم يقدر لها إ ج ر ا ؤ ه ا أ ع ل ل ت ع ل ة قالت وهي ق د ي م ة أ ع ي ا ا ل أ ط ب ه كلهم إ ب ر ا ؤ ه ا طال الثواء وقد أ ن ا لمفاصلي أ ن تستبد بضمها صحراؤها فترت ولم تفتر لشرب م د ا م ة بل للخطوب يغولها إ س ر ا ؤ ه ا ملا ل م ق ا م فكم معاشر أ م ة أ م ر ت بغير صلاحها أ م ر ا ؤ ه ا ظلموا ا ل ر ع ي ة واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أ ج ر ا ؤ ه ا فرقا شعرت ب أ ن ه ا لا تقتني خيرا و أ ن شرارها شعراؤها اثرت أ ح ا د ي ث الكرام بزعمها و أ ج ا د حبس أ ك ف ه ا إ ث ر ا ؤ ه ا و إ ذ ا النفوس تجاوزت أ ق د ا ر ه ا ح ض و البعوض تغيرت سجراؤها ك ص ح ي ح ة ا ل أ و ز ا ن زادتها القوى حرفا ً فبان لسامع نكراؤها كريت فسرت بالكراء وحياتها أ ك ر ت فجر نوائبا ً إ ك ر ا ؤ ه ا سبحان خالقك الذي قرت به غبراء توقد فوقها خضراؤها هل تعرف الحسد الجياد كغيرها فالبهم تحسد بينها غراؤها ووجدت دنيانا تشابه طامثا لا تستقيم لناكح أ ق ر ا ؤ ه ا هويت ولم تسعف وراح غنيها تعبا وفاز ب ر ا ح ة فقراؤها وتجادلت فقهاؤها من حبها و ت ق ر أ ت لتنالها قراؤها واذا زجرت النفس عن شغف بها ف ك أ ن زجر قويها اغراؤها دنياك م ا و ي ة لها نوب شتى س م ا و ي ة وانباء جل ما يفيد بها من فاز فيها الطعام والباء جد مقيم وخاب ذو سفر ك أ ن ه في الهجير حرباء ا ق ض ي ة لا تزال و ا ر د ة تحار في كونها ا ل أ ل ب ا ء قام بن القوم في أ م ا ك ن ه م وغيبت في التراب آ ب ا ء وزال عز ا ل أ م ي ر وافترقت أ ح ب ا ؤ ه عنه و ا ل أ ح ب ا ء وكل حين حوب و م ع ص ي ة زادتهما في الذنوب حوباء ا أيامك ا فقدت في م ل ل ع وادلهمت عليهم الظلماء وتغشى د ه م ا أ ن ا الغي لما عطلت من وضوحها الدهماء للمليك المذكرات عبيد وكذاك المؤنثات إ م ا ه فالهلال المنيف والبدر والفرقد و ا ل ص ب ر والثرى والماء والثريا والشمس والنار و ا ل ن ث ر ة و ا ل أ ر ض والضحى والسماء هذه كلها لربك ما عابك في قول ذلك ا ل ح ك م ا ه خ ل ن ي يا أ خ ي استغفر الله ف ل م يبق في إ ل ا ا ل ذ م ا ء ويقال الكرام قولا وما في العصر إ ل ا ا ل ش خ و ص و ا ل أ س م ا ء و أ ح ا د ي ث خبرتها غ و ا ت وافترتها للمكسب القدماء هذه الشهب خ ل ت ه ا شبك ة د ث ر لها فوق أ ه ل ه ا الماء عجبا للقضاء تم على الخلق فهمت أ ن تبسل الحزماء أ و م ا يبصرون فعل الردى كيف يبيد ا ل أ ص ه ا ر و ا ل أ ح م ا ء غلب المين منذ ك ا ن على الخلق وماتت بغيضها الحكماء فارقبي يا عصام يوما ولو أ ن ك في ر أ س شاهق ع ص م ا و أ ر ى ا ل أ ر ب ع ا ل غ ر ا ئ زفينا وهي في ج ث ة الفكا خصماء إ ن توافقن ا ص ح ة أ و لا فما ينفك عنها الامراض والاغماء ووجدت الزمان أ ع ج م ف ض ا وجبار في حكمها العجماء إ ن دنياك من نهار وليل وهي في ذاك ح ي ة عرماء والبرايا حازوا ديون منايا سوف تقضى ويحضر الغرماء ورد القوم بعدما مات كعب وارتوى بالنمير وفد ض م ا ء حيوان وجامد غير نام ونبات له بسقيا نماء ولو ان ا ل أ ن ا م خافوا من ا ل ع ق ب ة لما جارت المياه الدماء وغضبنا من قول زاعم حق أ ن ن ا في أ ص و ل ن ا لؤماء أ ن ت يا آ د م آ د م السرب حواء كفيه حواء أ و أ د م ا ء قرمتنا ا ل أ ي ا م هل رتت النحام لما ث و ا بها قرماء عالم حائر كطير هواء وهواف تضمها الدماء و ك أ ن الهمام عمرو بن درماء فلته من أ م ه درماء والبهار الشميم تحميه من وطئ م ع ا د ي ك أ ر ن ب شماء وعرانا على الحطان ضراب وطعان في باطل ورماء أ س و د القلب أ س و د ومتى ما تزغ ي أ ذ ن ي ف أ ذ ن ه صماء قد رمى نابل ف أ ن م ى و أ ص م ى وياليك ما لها إ ن م ا ء إ ن رب الحصن المشيد ب ت ي م ا أ تولى وخلفت تيماء أ و م أ ت للحذاء كف الثريا ثم صد الحديث و ا ل إ ي م ا ء شهدت بالمليك أ ن ج م ه ا السته ثم ا ل خ ض ي ب والجدماء فهم الناس كالجهول وما يظفر إ ل ا بالحسره الفهماء تلتقي في الصعيد أ م وبنت وتساوى القرناء والجماء و أ ن ي ق الربيع يدركه ا ل ق ي ض وفيه البيضاء والسحماء وطريقي الى الحمام كريه لم تهب عند هوله اليهماء ولو أ ن البيداء صارم حرب وهي من كل جانب صرماء كيف لا يشرك المضيقين في ا ل ن ع م ة قوم عليهم النعماء رويتك قد غ ر ل ت وانت حر بصاحب ح ي ل ة يعظ النساء يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها على عمد م س ا ه ا تحساها فمن مزج وصرف يعل ك أ ن م ا ورد الحساء يقول لكم ق د و ت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء إ ذ ا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا ج ه ة أ س ا ء نرجو الحياه ف إ ن همت هواجسنا بالخير قال رجاء النفس إ ر ج ا ء وما نفيق من السكر المحيط بنا إ ل ا إ ذ ا قيل هذا الموت قد ج ا ء قد نال خيرا في المعاشر ظاهرا من كان تحت لسانه مخبوئا باء الكلام ب م أ ث م والصمت لم يك في ا ل أ ع م ب م أ ث م ليبوئا ان يرتفع بشر عليك فكم غدا علم بتابع فتنه مربوئا مهلا ام ن وباء فررتك وهل ترى في الدهر إ ل ا منزلا موبوءا تسبى الكرائم والكبيت شرابها يلفى ل ا ل أ م شارب مسبوءا حلف ا ل ع ب ا ء ة سوف يصبح مثله ملك ويترك طيبه المعبوءا علموهن الغزل والنسج والردن وخلوا ك ت ا ب ة وقراءه ف ص ل ا ة الفتاه بالحمد و ا ل إ خ ل ا ص تجزي عن يونس وبراءه تهتك الستر بالجلوس أ م ا م الستر إ ن غنت القيان وراءه توحد ف إ ن الله ربك واحد ولا ترغبا في ع ش ر ة الرؤساء يقل الاذى والعيب في س ا ح ة الفتى و إ ن هو أ ك د ى ق ل ة الجلساء ف أ ف ن لعصريهم نهار وحندس وجنسي رجال من همو ونساء وليت وليدا مات ساعه وضعه ولم يرتضع من أ م ه النفساء يقول لها من قبل نطق لسانه تفيدين بي أ ن تنكبي وتسائي إ ذ ا كان علم الناس ليس بنافع ولا دافع فالخسر للعلماء قضى الله فينا بالذي هو كائن فتم وضاعت ح ك م ة الحكماء وهل ي أ ب ق ا ل إ ن س ا ن من ملك ربه فيخرج من أ ر ض له وسماء سنتبع آ ث ا ر الذين تحملوا على س ا ق ة من أ ب ي ض و إ م ا ء لقد طال في هذا ا ل أ ن ا م تعجبي فيا للواء قوبلوا بضمائي أ ر ا م ي فتشوي من أ ع ا د ي ه أ س ه م ي وما صاف عني سهمه برمائي وهل أ ع ظ م إ ل ا غصون و ر ي ق ة وهل ماؤها إ ل ا جني دمائي وقد بان أ ن النحس ليس بغافل له عمل في أ ن ج م ا ل ف ه م ا ئ ي ومن كان ذا جود وليس ب م ك ت ر فليس بمحسوب من ا ل ك ر م ا ئ ي نهاب أ م و ر ا ثم نركب هولها على عنث من صاغرين ق م ا ئ ي أ ف ي ق و ا افيقوا يا غ و ا ت ف إ ن م ا دياناتكم مكر من ا ل ق د م ا ئ ي أ ر ا د و ا بها جمع الحطام ف أ د ر ك و ا وباتوا وماتت س ن ة ا ل ل ؤ م ا ئ يقولون ي إ ن الدهر قد حان موته ولم يبق في ا ل أ ي ا م غير ذ م ا ئ ي وقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه فلا تسمعوا من كاذب الزعماء وكيف أ ق ض ي س ا ع ة ب م س ر ة و أ ع ل م أ ن الموت من غرماء خذوا حذرا من أ ق ر ب ي ن وجانب ولا تذهلوا عن س ي ر ة الحزماء إ ذ ا صاحبت في أ ي ا م بؤس فلا تنسى ا ل م و د ة في الرخاء ومن يعدم أ خ و ه على غناه فما أ د ى ا ل ح ق ي ق ة في ا ل إ خ ا ء ومن جعل السخاء ل أ ق ر ب ي ه فليس بعارف طرق السخاء يا ملوك البلاد ف س ت م بنسء العمر والجور ش أ ن ك م في النساء ما لكم لا ترون طرق المعالي قد يزور الهيجاء زير ن س ا ئ يرتجي الناس أ ن يقوم إ م ا م ناطق في ا ل ك ت ي ب ة ا ل خ ر س ا ئ ي كذب الظن لا إ م ا م سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء ف إ ذ ا ما أ ط ع ت ه جلب ا ل ر ح م ة عند المسير و ا ل إ ر س ا ئ ي إ ن م ا هذه المذاهب أ س ب ا ب لجلب الدنيا إ ل ى الرؤساء غرض القوم م ت ع ة لا يرقون لدمع الشماء والخنساء كالذي قام يجمع الزنج ب ا ل ب ص ر ة والقرمطي ة ب ا ل أ ح س ا ء فانفرد ما استطعت ا فالقائل الصادق يضحى ثقلا على الجلساء أ و ص ي ت نفسي وعن ود نصحت لها فما أ ج ا ب ت إ ل ى نصحي و إ ي ص ا ئ ي والرمل يشبه في أ ع د ا د ه خطاي فما أ ه م له يوما ب إ ح ص ا ئ ي والرزق ي أ ت ي ولم ت ب ص ط إ ل ي ه يدي سيان في ذاك ابنائي و إ ق ص ا ئ ي لو انه في الثريا والسماك أ و الشعر العبور أو الشعر القلب ش ع ر الغميطاء ا ل كالماء و ا ل أ ه و ا ء ط ا ف ي ة عليه مثل حباب الماء في الماء منه تنمد و ي أ ت ي ما يغيرها فيخلق العهد من هند و أ س م ا ء والقول كالخلق من سيء ومن حسن والناس كالدهر من نور وظلماء يقال إ ن زمانا يستقيد لهم حتى يبدل من بؤس بنعمائي ويوجد الصقر في الدرماء معتقدا ر أ ي م ر ئ القيس في عمرو بن درمائي ولست أ ح س ب هذا كائنا أ ب د ا فابغي الورود لنفس ذات أ ض م ا ئ ي الساع ة آ ل ي ة الحوادث ما حوكت لم يبد و إ ل ا بعد كشف غطائها و ك أ ن م ا هذا الزمان ق ص ي د ة م ض ط ر شاعرها إ ل ى إ ي ط ا ئ ه ا ليست لياليه م ح س ة كائن وصفت بسرعتها ولا إ ب ط ا ئ ه ا والمصر آ ن س منه خرق م ف ا ز ة أ ن س الدليل بقافها معطائها وسهام دهرك لا تزال م ص ي ب ة صرفت ب إ ذ ن الله عن أ خ ط ا ئ ه ا إ ن المواهب كلها ع ا ر ي ة ومن ا ل س ف ا ه ة غ ب ط ة بعطائها ما خص مصرا وباء وحدها بل كائن في كل أ ر ض وباء أ ن ب ا ن ا اللب بلقيا الردى فالغوث من صحه ذاك النبا هل فارس والروم والترك او ربيعه او مضر او سبا ناجيه في عز املاكها أ ن يظهر الدهر لها ما خبا ومن سجايا نبله انها كل قتيل قتلت لن يبا إ ن سار أ و حل الفتى لم يزل يلحظه المقدار بالمرتدا تقواك زاد فاعتقد أ ن ه أ ف ض ل ما أ و د ع ت ه في السقاء آ ه ن غدا من عرق نازل و م ه ج ة م و ل ع ة بارتقاء ثوبي محتاج إ ل ى غاسل وليت قلبي مثله في النقاء موت يسير معه ر ح م ة خير من اليسر وطول البقاء وقد بلونا ل ع ي ش أ ط و ا ر ه فما وجدنا فيه غير الشقاء تقدم الناس فيا شوقنا إ ل ى اتباع ا ل أ ه ل و ا ل أ ص د ق ا ء ما أ ط ي ب الموت لشرا به إ ن صح ل ل أ م و ا ت وشكوا ل ت ق ا ء إ ن فرد الله بسلطانه فما له في كل حال كفى ما خفيت قدرته عنكم وهل لها عن ذي رشاد خفى إ ن ظهرت نار كما خبروا في كل أ ر ض فعلينا العفاء تهوي الثريا ويلين الصفاء من قبل أ ن يوجد أ ه ل الصفاء قد فقد الصدق ومات الهدى واستحسن الغدر وقل الوفاء واستشعر العاقل في سقمه ان الردى مما عناه الشفاء واعترف الشيخ بابنائه وكلهم ينظر منه انتفاء ربهم بالرفق حتى اذا ش ب و ا ع ن الوالد منهم جفاء والدهر يجتف اخلاءه ك أ ن م ا ذلك منه اشتفى قضى الله أ ن ا ل آ د م ي معذب إ ل ى أ ن يقول العالمون به قضى فهنئ ولاه الميت يوم رحيله أ ص ا ب و ا تراثا واستراح الذي مضى أ ق ي م ي لا أ ع د الحج فرضا على عجز النساء ولا العذاب ر ففي بطحاء م ك ة سر قوم وليسوا بالحماه ولا الغيارا و إ ن رجال ش ي ب ة س ا د ن ي ه ا إ ذ ا راحت لكعبته الجمارا قيام يدفعون الوفد شفعا إ ل ى البيت الحرام وهم س ك ا ر ا إ ذ ا أ خ ذ و ا الزواحف أ و ل ج و ه م ولو كانوا اليهود أ و النصارى م ت ى آ د ا ك خير فافعليه وقولي ان دعاك البر ارى فلو قيل ا ل غ و ا ت عرفت كشفي من الكذب المموه ما توارى ولا تثقي بما صنعوا و ص ا ه و ا فقد جاءت خيولهم تبارى جرت زمنا وتسكن بعد حين و أ ق ض ي ة المهيمن لا ت ج ا ر ا لعل قران هذا النجم يتني إ ل ى طرق الهدى أ م م ا حيارا فقد أ و د ى بهم سغب و ض م ا و أ ي ن ق ه م بمثلثه حسارا وما أ د ر ي أ م ن فوق المهار أ ل ب إ ذ ا نظرت أ م المهارا أ ت ت ه م د و ل ة قهرت وعزت فباتوا في ضلالتها أ س ا ر ا و ظ ن ا ل ط ه ر متصلا بقوم و أ ق س م أ ن ه م غير الطهارا وما ك ر ي ت عيون الناس جمعا ولكن في دجنتها تكارى لهم كلم تخالف ما اجنوا صدورهم بصحته ثمارا إ ذ ا قيل لك اخشى الله مولاك فقل آ ر ا ك أ ن ا ل أ ن ج م ا س ب ع ة في ل ع ب ة بقارا خزاما و أ ق ا ح ي وصفراء وشقارا ومن فوق الثرى يصغر في أ ج ز ا ء منوارا و أ ص ب ح ت مع الدنيا أ د ا ر ي ه ا كمن دارا إ ذ ا ب ا ر أ ه ا قوم فقلبي حبها ب ا ر ا وما يرهبني جاري ان ناضل أ و جارا وما عرسي حوراء ولا خبزي حوارا سرينا وطالبنا هاجع وعند الصباح حمدنا السرى بنو ادم يطلبون ا ل ت ر ا ء عند الثريا وعند ا ل ث ر ا فتى زارع وفتى دارع كلا الرجلين غدا فامترى فهذا بعين وزاي يروح وذاك ياوف بضاد ورى وعامل قوت ذرى حبه وخضن ركاز ضحى قد درى وكورك فوق طويل المطا وسرجك فوق شديد القرى وتجري دفار بها جدها بمثل الظلام إ ذ ا ما جرى ك أ ن بصاق الدبى فوقها إ ذ ا وقدت في ا ل أ ن و ف البرى وذلك من حر أ ن ف ا س ه ا يضاعفه حر يوم جرى تلوم على أ م دفر أ خ ا ك وراءك إ ن هوى قد ورى عهدتك تشبه سيد الضراء ولست مشابه ليث ا ل ش ر ا ء تدب ف إ ن وجدت خ ل س ة فيا للسليك أ و الشنفرى هو الشر قد عم في العالمين أ ه ل الوهود و أ ه ل الذرى ليفتن في صمته ناسك إ ذ ا افتن فيما يقول ا ل و ر ا ء فكنوا ص ب و ح ي ة الشرب أ م ليلى و م ك ة أ م القرى وقالوا بدا المشتري في الظلام فيا ليت شعري ماذا اشترى وترجو الرباح و أ ي ن الرباح ونعتك في نفسك الخيسرى عديري من مارد فاجر ت ق ر أ والمخزيات اقترى فهون عليك لقاء المنون وقل حين ت ط ر ق أ اطرق كرى ونادي إ ذ ا أ و ع د ت ك اعتري فصبرا على الحكم لما اعترى ونفسي ترجيك أ ح د ى النفوس و ت ذ ر النوائب س ك ن ا ل ذ ر ا وكم نزل القيل عن منبر فعاد إ ل ى عنصر في الثرى و أ خ ر ج عن ملكه عاريا وخلف م م ل ك ة بالعرى إ ذ ا الضيف جاءك فابسم له وقرب إ ل ي ه وشيك القراء ولا تحقر المزدرى في العيون فكم نفع الهين المزدرى ولا تحمل ا ل ب ز ل تلك الوسوق إ ل ا ب أ ز ر ا ر ه ا والعرى أجل ه ز ر ت ن ي و ا ل ث ا ب ة سواها التي مشت الخيزرى ف إ ن سراء الليالي رمى أ و ا ن شبيبتنا فانسرى ونومي موت قريب م ش و ر وموتي نوم طويل الكرى ا خالقنا إننا نؤمل سرينا لنشرب ذاك الصرا سواء علي ه من شاد مكرمتي أ و ز ر ا ف أ و د ى فلان بسقم أ ض ر ه و أ د و ى فلان بعرق ض ر ا أ ب النبل أ د ر ك أ ن بالرماح بين أ س ن ت ه ا والسرى فهل قام من جدث ميت فيخبر عن مسمع أ و مرى ولو هب صدقه معشر وقال أ ن ا س طغى وافترى ولم يقر ف الحوض ر ا ع السوام إ ل ا ليورده ما قرا أ ف ر وما فرا نافر بمعتصم من قضاء ف ر ا أ ح ن إ ل ى أ م ل فاتني وما للشبوب وعيش ا ل ف ر ا متى قرقر الهاتف العكرمي هيج صبا إ ل ى قرقرا وقد يفسد الفكر في ح ا ل ة فيوهمك الدر قطر السرى سقاك ا ل م ن ا فتمنيتها وصاغ لك الطيف حتى ا ن ب ر ا فلا تبن من جاهل آ ه ل لو انتزعت خمسه ما د ر ا أ ب ى سيفه قتل أ ع د ا ئ ه وساف وليدته أ و ه ر ا وتختلف ا ل إ م س في ش أ ن ه ا و أ ب ع د بمن باع ممن شرى م غ ن ي ة أ ع ط ي ت مرغبا فغنت و ن ا ئ ح ة تكترى وهاو ليخرج ماء القليب وراق ليجني ثولا ارى فان نال شهدا ف أ ي س ر به على أ ن ه بسقوط ح ر ا نزول كما زال أ ج د ا د ن ا ويبقى الزمان على ما نرى نهار يضيء وليل يجيء ونجم يغور ونجم يرى ح ي ا ة عناء وموت عناء فليت بعيد حمام ن دنا يد صفرت و ل ه ا ت ذوت ونفس ك م ن ت وطرف رنى وموقد نيرانه في الدجى يروم سناء برفع السنا يحاول من عاش سكر القميص وملء الخميص وبرء الظنا ومن ضمه جدث لم يبل على ما أ ف ا د ولا م ق ت ن ى يصير ترابا سواء عليه مس الحرير وطعن القنا وشرب الفناء بخضر الفرند ك أ ن على آ س ه ن الفنا ولا يزدهي غضب حلمه أ ل ق ب ه ذاكر أ م ك ن ا يهنئ بالخير من ناله وليس الهناء على ما هنا و أ ق ر ب لمن كان في غ ب ط ة بلقيا ل م ن ا من لقاء ا ل م ن ا ع ا ئ ب ة جسدي روحه وما زال يخدم حتى ونى وقد كلفته أ ع ا ج ب ه ا فطورا ف ر ا د ا وطورا ثنى ينافي ابن آ د م حال الغصون فهاتيك أ ج ن ت وهذا جنى تغير حناؤه ش ي ب ة فهل غير الظهر لما انحنى إ ذ ا هو لم يخن دهر عليه جاء الفري وقال الخنا وصيان من أ م ه ح ر ة حصان ومن أ م ه فارتنى ولي مورد ب إ ن ا ء المنون و ل ك ن م ي قاته ما أ ن ا زمان يخاطب أ ب ن ا ء ه جهارا وقد جهلوا ما عنا يبدل باليسر إ ع د ا م ه وتهدم أ ح د ا ث ه ما ب ن ا لقد فزت إ ن كنت تعطي الجنان ب م ك ة إ ذ زرتها أ و م ن ا بعلم إ ل ه ي يوجد ا ل ض ح ف شيمتي فلست مطيقا للغدو ولا المسرى غبرت أ س ي ر ا في يديه و م يكن له كرم تكرم بساحته ا ل أ س ر ى أ ص ب ح في الدنيا كما هو عالم و أ د خ ل نارا مثل قيصر أ و كسرى واني لارجو منه يوم تجاوز فيامر بي ذات اليمين إ ل ى اليسرى اذا راكب نالت به الشاو ناقه فمااينقي إ ل ا الضوالع والحسرى وان اعف بعد الموت مما يريبني فما حضي الادنى ولا يدي الحسر يدل على فضل الممات وكونه اراحه جسم ان مسلكه صعب الم تر ان المجد تلقاك دونه شدائد من امثالها وجب الرعب اذا اخترقت اجزاؤنا حط ثقلنا ونحمل عبئا حين يلتئم الشعب وامس ث و ا ر ع ي ك وهو مودع ولو كان حيا قام في يده قعب ليشغلك ما أ ص ب ح ت مرتقبا له عن العيب يبدي والخليل يؤنب فما أ ذ ن ب الدهر الذي أ ن ت لائم ولكن بنوا حواء جاروا وادنبوا سيدخل بيت الظالم الحتف هاجما ولو أ ن ه عند السماك مطنب وقد كان يهوى الطعن أ م ا قناته ف د ا ت لما والخرس كالناب أ ج ن ب ودرع حديد عنده درع كاعب من الود واسم الحرب هند وزينب ويطوي الملا بعد الملا فوق كوره إ ذ ا العيس تزجى والسوابق تجنب له من فرند جدول إ ن أ س ا ل ه على ر أ س قرن جاش بالدم مذنب وليس يقيم الظهر حنبه ا ل ر د ا ء قوام عديني وطرف محنب نقمت على الدنيا ولا ذنب أ س ل ف ت إ ل ي ك ف أ ن ت الظالم المتكذب وهبها فتاه هل عليها ج ن ا ي ة بمن هو صب في هواها معذب وقد زعموا ه ذ ه النفوس بواقيا تشكل في أ ج س ا م ه ا وتهذب و ت ل ق ل منها فالسعيد مكرم بما هو لاق والشقي مشذب وما كنت في أ ي ا م عيشك منصفا ولكن معنن في حبالك تجذب ولو كان يبقى الحسن في شخص ميت ل آ ل ي ت أ ن الموت في الفم أ ع ذ ب لعمرك ما بي ن ج ع ة ف أ ر و م ه ا واني على طول الزمان لمجدب حملت على ا ل أ و ل ى ا ل ح م ا م ف لم أ ق ل يغني ولكن قلت يبكي ويندب وذلك أ ن الحادثات ك ث ي ر ة وغالبهن ا ل ف ض لا ل م ت ح د ب وكل أ د ي ب أ ي سيدعى إ ل ى الردى من ا ل أ د ب لا أ ن الفتى م ت أ د ب لعل أ ن ا س ا في المحاريب خوفوا باي كناس في المشارب أ ض ر ب و ا اذا ر ا م كيدا ب ا ل ص ل ا ة مقيمها فتاركها عمدا إ ل ى الله أ ق ر ب فلا ي م س فخارا من الفخر عائد إ ل ى عنصر الفخار للنفع يضرب لعل إ ن ا ء منه يصنع م ر ة ف ي أ ك ل فيه من أ ر ا د ويشرب ويحمل من أ ر ض لاخرى وما درى ف و ا ه ل له بعد البلا ي ت غ ر ب إ ذ ا كان إ ك ر ا م ي صديقي واجبا ف إ ك ر ا م نفسي لا م ح ا ل ة أ و ج ب و أ ح ل ف ما ا ل إ ن س ا ن إ ل ا مذمم أ خ الفقر منا والمليك المحجب أ ي ع ق ل نجم الليل أ و بجر ثمه فيصبح من أ ف ع ا ل ن ا يتعجب بقيت وما أ د ر ي بما هو غائب لعل الذي يمضي إ ل ى الله أ ق ر ب تود البقاء النفس من خ ي ف ة الرداء وطول بقاء المرء سم مجرب على الموت يجتاز المعاشر كلهم مقيم ب أ ه ل ي ه ومن يتغرب وما ا ل أ ر ض إ ل ا مثلنا الرزق تبتغي ف ت أ ك ل من هذا ا ل أ ن ا م وتشرب وقد كذبوا حتى على الشمس أ ن ه ا تهان إ ذ ا حان الشروق وتضرب ك أ ن هلالا لاح للطعن فيهم حناه الردى وهو السنان المجرب ك أ ن ضياء الفجر سيف يسله عليهم صباح بالمنايا م ذ ر ب أ ت ذ ه ب دار بالنضار وربها يخلفها عما قليل ويذهب أ ر ى قبسا في الجسم يطفئه الردى وما دمت حيا فهو ذا يتلهب غ د و ت على نفسي م ت ر ب جاهدا و ا م ث ا لها لام ا ل ذ ي ب المترب اذا كان جسمي من تراب م آ ل ه اليه فما حظي باني مترب وما زالت الدنيا باصناف السن تبين عن غير الجميل وتعرب اذا أ غ ر ب ت يوما برزء على الفتى فليست على نفسي بما حم تغرب وجربتها أ م الوليد لطامع ويياس من أ م الوليد المجرب يحق لمن يهوى ا ل ح ي ا ة بكاؤه إ ذ ا لاح قرن الشمس أ و حين تغرب وما نفس إ ل ا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتقرب فهل لسهيل في معدك ناصر إ ذ ا أ س ل م ت ه للحوادث يعرب واهدى إ ل ى نهج الهدى من معاشر نواضح تسنو او عوامل ت ق ر ب أ ل ا تفرق ا ل أ ح ي ا ء مما بدا لها وقد عمها بالفجر أ ز ر ق مغرب وشف بقاء صرت من سوء فعله أ ه ش إ ل ى الموت الزؤام و أ ض ر ب فشم صارما واركز ق ن ا ة ف ل ل ر د ا يد هي أ و ل ى ب ا ل ح م ا ن و أ ض ر ب أ ف ض لهامات و أ ر م ى ب أ س ه م و أ ط ع ن في قلب الخميس و أ ض ر ب أ ر ى مطعم الرمس اللهم خليله س ي أ ك ل من بعد الخليل ويشرب إ ذ ا أ ق ب ل ا ل إ ن س ا ن في الدهر صدقت أ ح ا د ي ث ه عن نفسه وهو كاذب أ ت و ه م ن ي بالمكر أ ن ك نافعي وما أ ن ت إ ل ا في حبالك جاذب و ت أ ك ل لحم الخل م س ت ع د ب ا له وتزعم ل ل أ ق و ا م أ ن ك عادب لا يغبطن أ خ و نعمى بنعمته بئس ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة بعدها الشجب والحس أ و ق ع حيا في مساءته وللزمان جيوش ما لها لجب لو تعلم ا ل أ ر ض ما أ ف ع ا ل ساكنها لطال منها لما ي أ ت ي به العجب بدء ا ل س ع ا د ة أ ن لم تخلق ا م ر أ ة فهل تود ج م ا د ا أ ن ه ا رجب ولم تتب لاختيار كان منتجبا لكنك العود إ ذ يلحى وينتجب وما احتجبت عن ا ل أ ق و ا م من نسك و إ ن م ا أ ن ت للنكراء محتجب قالت لي النفس إ ن ي في أ ذ ى و ق د ا فقلت صبرا وتسليما كذا يجب اعيبوني حيا ثم قام لهم مثن وقد غيبوني ان ذا عجبوا نحن ا ل ب ر ي ة امسى كلنا دنفا يحب دنياه حبا فوق ما يجب أ خ ل ا ق سكان دنيانا م ع ذ ب ة و إ ن أ ت ت ك بما تستعذب العذب سموا هلالا وبدرا و أ ن ج م ا وضحا وفرقدا وسماكا شد ما كذبوا ولم ينط بحبال الشمس من نظر الا له في حبال الشر مجتدب لا ت س أ ل الضيف إ ن أ ط ع م ت ه ظهرا بالليل هل لك في بعض القراء رب و ف إ ن ذلك من قول م ل ق ن ه لا أ ش ت ه ي الزاد وهو الساغب الحرب قدم له ما ت أ ت ى لا ت ؤ م ر ه فيه ولو انه الطرثوث و ا ل ص ر ب قد اسرف الانس في الدعوى بجهلهم حتى ادعوا انهم للخلق ارباب البابهم كان باللذات متصلا ط و ل ا ل ح ي ا ة وما للقوم الباب أ ج ر ى من الخيل آ م ا ل أ ص ر ف ه ا لها بحثي تقريب و إ خ ب ا ب في ط ا ق ة النفس أ ن تعنى بمنزلها حتى يجاف عليها للثرى باب فاجعل نساءك إ ن أ ع ط ي ت مقدره كذاك واحذر فللمقدار أ س ب ا ب وكم جنت من هجول حجبت وعفت من ح ر ة ما لها في العين جلباب أ ذ ى من الدهر مشفوع لنا ب أ ذ ى هذا المحل بما تخشاه مرباب يزورنا الخير غ ب ا أ و يجانبنا فهل لما يكره ا ل إ ن س ا ن إ غ ب ا ب وقد أ س ا ء رجال أ ح س ن و ا فقلوا و أ ج م ل ف إ ذ ا ا ل أ ع د ا ء أ ح ب ا ب فانفع أ خ ا ك على ضعف تحس به إ ن النسيم بنفع الروح ه ب ا ه يا صاح ما أ ل ف ا ل إ ع ج ا ب من نفر إ ل ا وهم لرؤوس القوم أ ع ج ا ب ما لي ارى الملك المحبوب يمنعه أ ن يفعل الخير مناع وحجاب قد ينجب الولد النامي ووالده فسل ويفسل و ا ل آ ب ا ء أ ن ج ا ب فرجب الله صفرا من محارمه فكم مضت بك أ ص ف ا ر و أ ر ج ا ب و ي ع ت ر النفس إ ن ك ا ر و م ع ر ف ة وكل معنى له نفي و إ ي ج ا ب والموت نوم طويل ما له أ م د والنوم موت قصير فهو منجاب ما قر طاسك في كف المدير له إ ل ا وقر طاسك ا ل م ر ع و ب م ر ع و ب تضحي وبطنك مثل الكعب أ ب ر ز ه ري و ر أ س ك مثل القعب مشعوب في البدو خراب أ ذ و ا د م س و م ة وفي الجوامع و ا ل أ س و ا ق خراب فهؤلاء تسموا بالعدول أ و التجار واسم أ و ل ئ ك القوم أ ع ر ا ب نفوس ل ل ق ي ا م ة تشرب وغي في ا ل ب ط ا ل ة متلب ت أ ب ى أ ن يجيء الخير يوما و أ ن ت ليوم غفران ت أ ب فلا يغررك بشر من صديق فان ضميره احن وخب وان الناس طفل او كبير يشيب على ا ل غ و ا ي ة أ و يشب تحب حياتك الدنيا سفهاء ا وما جادت عليك بما تحب و إ ن ك منذ كون النفس عنسا لتوضع في ا ل ظ ل ا ل ه او تخب و إ ن طال الرقاد من البرايا ف إ ن الراقدين لهم مهب غرامك بالفتاه خ ن ا وغم وليس يسر من يشتاق غب ولو ان سواد كيوان خضاب بكفك والسها في ا ل أ ذ ن حب لما نجاك من غير الليالي سناء فارع و غ ن ا مرب وما يحميك عز إ ن تسبى ولو أ ن الظلام عليك سب أ ر ا ج ح د ج أ و ف ى جناحا ومات غرابه الجون المرب فما للنسر ليس يطير فيه وعقربه ا ل م ض ب ة لا تدب أ ي ج ل الشمس ل ل ر ا ي نهار فقد شرقت ومشرقها مضب ولم يدفع ردى سقراط لفظ ولا بقراط حامى عنه طب إ ذ ا اسيتني بشفا صريعا فدعني كل ذي أ م ل يتب ولا ت ذ ب ب هناك الطير عني ولا تبلل يداك فمن يذب أ ق ر و ا ب ا ل إ ل ه و أ ث ب ت و ه وقالوا لا نبي ولا كتاب و و ط ء بناتنا حل مباح رويدكم فقد بطل العتاب ت م ا د و ا في العتاب ولم يتوبوا ولو سمعوا صليل السيف ت ا ب تراب جسومنا وهي التراب إ ذ ا ولى عن ا ل آ ل اغتراب تراع إ ذ ا تحس إ ل ى تراها إ ي ا ب ا وهو منصبها القراب وذاك أ ق ل ل ل أ د و ا ء فيها و إ ن صحت كما صح الغراب هموم بالهواء معلقات إ ل ى التشريف أ ن ف س ه ا ط ر ا ب ف أ ر م ا ح يحطمها طعان و أ س ي ا ف يفللها ضراب تنافس في الحطام وحسب شاك ط و ن قوت وحلف ص د ا شراب و أ ف س د جوهر ا ل أ ح س ا ب أ ش ب كما فسدت من الخيل العراب و أ م ل ا ك تجرا في غناها و إ ن ورد ا ل ع ف ا ت فهم سراب وقد يفري أ س و د الغيل حرص فتحويها الحضائر والزراب متى لم يضطرب من علو جد فليس بنافع منك ا ل ض ر ا ب ك أ ن السيف لم يعطل زمانا إ ذ ا حلي الحمائل والقراب ت أ ل ف أ ر ب ع فينا فتذكى بها منا بغائن واحتراب ولو سكنت جبال ا ل أ ر ض روح لما خلدت نظاد ولا أ ر ا ب دنا رجل إ ل ى عرس ل أ م ر وذاك لثالث خلق اكتساب فما زالت تعاني الثقل حتى أ ت ا ه ا ل و ض ع واتصل الحساب ترد إ ل ى ا ل أ ص و ل وكل حي له في ا ل أ ر ب ع القدم انتساب أ ل ا عدي بكاء أ و نحيبا فمن سفه بكاؤك والنحيب محل الجسم في الغبراء ضنك ولكن عفو خالقنا رحيب وسيان بن آ د م حين يدعى به للغسل والهدم السحيب تريب وسوف يفترق التريب ح و ا ن ا والثرى نسب قريب جرى بفراق جيرتنا غراب فعال من مقالتهم غريب غدا يتوقف الاخبار غر وصاح ببينهم داع اريب طعان كل حين أ و ضراب يموت به طعين أ و ض ر ي ب وارض لا تحس بمن عليها ولا يبقى بها منهم غريب و أ ش ب ا ح يخالطهن غدر فما يرعى ا ل أ ك ي ل ولا الشريب إ ذ ا كان الثراء إ ل ى زوال فكل ممول منا حريب اذا هبت جنوب او شمال فانت لكل مقتاد جنيب ر و ي ك ك ان ثلاثون استقلدت ولم ينب الفكا فمتى ينيب لسانك عقرب ف إ ذ ا أ ص ا ب ت سواك ف أ ن ت أ و ل من تصيب أ ث م ت بما جنته فمن شكاها وفى لك من شكيته نصيب اتى ر ج ل ي ن عنها الشر م ث ن ا كلا يوميكما ش ئ ز عصيب تنادوا ظاعنين غ د ا ت قالوا أ ص ا ب ا ل أ ر ض من مطر م ص ي ب لعل شوائما رمقت وميضا تبيد وما لها فيه نصيب وقد ت ن ج النفوس ب أ ر ض جدب ويهلك أ ه ل ه المغنى القصيب رغبنا في ا ل ح ي ا ة لفرق جهل وفقد حياتنا حظ رغيب شكا خزز حوادثها وليف فما رحم الزئير ولا الضغيب شهدت فلم أ ش ا ه د غير نكر وغيبني المنى فمتى أ غ ي ب عيوبي ان س أ ل ت بها كثير و أ ي الناس ليس له عيوب و ل ل إ ن س ا ن ظاهر ما يراه وليس عليه ما تخفي الغيوب يجرون الذيل و إ ل ى المخازي وقد ملئت من الغش الجيوب وكيف يصول في ا ل أ ي ا م ليف إ ذ ا وهت المخالب والنيوب لذاتنا ا ب ن الزمان ينالها منا أ خ الفتك الذي هو خارب و أ ر ى عناء قيد يغشى المرء من بنت العناقيد الذي هو شارب ولسيد ا ل أ ق و ا م عند حجابه طبع يقاتله ا ل ح ج ى ويحارب والشر في الجد القديم غ ر ي ز ة في كل نفس منه عرق ضارب علم ا ل إ م ا م ولا أ ق و ل بظنه إ ن الدعاه بسعيها ت ت ت س ب هذا الهواء يلوح فيه لناظر صور ولكن عن قريب ترسب والناس جنس ما تميز واحد كل الجسوم إ ل ى التراب تنسب و ا ل أ ر ي باطنه متى ما ذقته شري فماذا لا أ ذ ى لك تلسب وسيقفر المصر الحريج ب أ ه ل ه ويغص ب ا ل إ م س الفضاء ا ل س ب س ب س م ابنه أ س د ا وليس بامن ديبا عليه إ ذ ا أ ط ل الديب والله حق وابن آ د م جاهل من ش أ ن ه التفريط والتكذيب واللب حاول أ ن ي ه د ب أ ه ل ه ف إ ذ ا البريه ما لها ت ه د ي ب من رام إ ن ق ا ء الغراب لكي يرى وضح الجناح أ ص ا ب ه تعذيب والدهر يقدم والمليك مخالف دولا فمنها مجمد ومذيب إ ن عذب المين ب أ ف و ا ه ك م ف إ ن صدقي بفمي اعذب طلبت للعالم تهذيبهم والناس ما صفوا ولا هذبوا س أ ل ت من خالف عن دينه ف أ ع و ز المخبر لا يكذب يحسن مرءا لبني آ د م وكلهم في الذوق لا يعذب ما فيهم بر ولا ناسك إ ل ا إ ل ى نفع له يجذب أ ف ض ل من أ ف ض ل ه م ص خ ر ة لا ت ظ ل م ا ل ن ا س ولا ت ك ذ ب هذا طريق للهدى لاحب يرضى به المصحوب والصاحب أ ه ر ب من الناس ف إ ن جئتهم فمثل س أ ب جره الساحب ينتفع الناس بما عنده وهو لقا بينهم شاحب اصفح وجاهر بالمراد الفتاه ولا يقول هو مغتاب ان رابنا الدهر ب أ ف ع ا ل ه فكلنا بالدهر مرتاب فاعفو ولا تعتب عليه فكم أ و د ى به عوف وعتاب لو ضرب الغاوون بالسيف لا بالصوت حد الخمر ما ت ا ب تلك من اجتابت له ص و ر ة فهو لسخط الله مجتاب نمنا على الشيب فهل زارنا طيف ل أ ص ل الشرخ منتاب أ ي هاك لا تحمله نحونا سروج أ ف ر ا س و أ ق ت ا ب اياك والخمر فهي خ ا ل ب ة غ ا ل ب ة خاب ذلك الغلب ص ح ا ب ي ة الراح ن ا ق ة حفلت ليس لها غير باطل حلب أ ش أ م من ن ا ق ة البسوس على الناس و أ ن ينل عندها الطلب يا صالحف ان حلبت برتها أ ن ي ت ر ا م ا بدائها حلب أ ف ض ل مما تضم أ ق و س ه ا ما ضمنته العساس والعلب من لي أ ن أ ق ي م في بلد أ ذ ك ر فيه بغير ما يجب يظن بي اليسر و ا ل د ي ا ن ة والعلم وبيني وبينها حجب كل شهوري علي و ا ح د ة لا ص ف ر يتقى ولا رجب اقررت بالجهل وادعى ل فهمي قوم فامري وامرهم عجب والحق اني وانهمو هدر لست نجيبا ولا همو نجب, والحق أني وأنهم هدر لست نجيبا ولا هم نجب. والحال ضاقت عن ضمها جسدي فكيف لي أ ن يضمه الشجب ما أ و س ع الموت يستريح به الجسم المعنى ويخفت اللجب ما الثريا عنقود كرم ملاحي ولا الليل يانع غربي وناى عن مدامه شفق التغريب فليتق المليك اللبيب طال ليل ك أ ن م ا قتل العقر بساط فغاب عنها الدبيب سلك ا ل ن ج د ة في قطار المنايا قطري و ن ج د ة وشبيب شب فكر الحصيف نارا فما يحسن يوما بعاقل تشبيب أ ي ن بقراطو والمقلد جالينوس هيهات أ ن يعيش طبيب سبب الرزق ل ل أ ن ا م فما يقطع بالعجز ذلك التسبيب وجرى الحتف بالقضاء فما يسلم ليث ولا غزال ر ب ي ب يطلع الوافد المبغض والعيش إ ل ى هذه النفوس حبيب خببتها عليه نقد الرزايا فنبى عن قلوبها التحبيب أ ط ل صليب الدلو بين نجومه يكف رجالا عن عبادتها ا ل ص ل ب ة وربكم الله الذي خلق السها و أ ب د ا ل ت ر ي ا والسماكين والقلبا و أ ن ح ل بدر التم بعد كماله ك أ ن به الظلماء ق ا س م ة قلبى و أ د ن ى رشاء للعراقي ولم يكن شريعا إ ذ ا نص البيان ولا خلبا وصور ليث الشهب في مستقره ولو شاء أ م س ى فوق غبرائه كلبا و أ ل ق ى على ا ل أ ر ض الفراقد فارتعد مع الفرقد الوحشي ترتقب ا ل أ ل ب ا و أ ه ب ط منها الثور ة يقرب جاهدا فتعلق ظلفيه الشوابك و ا ل غ ل ب ة و أ ض ح ت نعام الجو بعد سموها سدى في نعام الدو لا ت أ م ن ا ل غ ل ب ة و أ ن ز ل حوتا في السماء فضمه إ ل ى النون في خضراءه فاعترف ا ل س ل ب ة و أ س ك ن في سك من الترب ضيق نجوم دجا في ش ب و ة أ ب ت ت سلبا